تنشغل بالهمرايا غير اللي تجاجا بس هو السلسلان يا طهر خيب مرسالي ويقصد للزجي خبرها عين حالي وبعد كل اللي بي يا طهر خيب مرسالي ويقصد للزجي خبرها عين حالي وبعد كل اللي بي مبريض يمتك لو تمر في كل مني مبري يزيمتك لو تور بي كلمني هذا حال ولا تغالي لا يطير انا لو اندلها انا تعنطير هذا حال ولا تغالي لا يطير اسرى اجبر حناني بالحسره اجبر حناني للزهره وصل سلام وصل سلام ودره شاكو غيامي لا <سلام> تنشغل بالحمام عشان قلها الوصالت وروح <وه> ادور مقامي وروح <وه> ادور مقامي بالزهر <مصر> والصف <سلام>, <سلام>, سلام يا طير يا طير يا طير يلي <يا اللي> تهاجي <ميز> يا طير يصفيك جنحكي <ودادي> عيش بخيالي واحضر جن حكيب لفت ودا عيدي عيش بخيالي واحضر جبال وودادي ويا لا تواني شوف زهرتي لها بي لا تويل ال عند غالي منتي شوف زهرتي لها في نبينا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 وقبرها شاكو قيامي لا تنشغل بالحمام عشان قلها الوصالة وروح ادور مقامي وروح ادور مقامي للزهر والصف سلام يا, يا طير يا طير يا طير يلي تهاجب ويا طير ايت من لم تجبر لهفتي وحسرتي ودمعت سنيني ويا طي رأيت من لم تتاخذ إلها عيني تجبر لهفتي وحسرتي ودمعت سنيني ولا أصفق يجفوف وجمور يسعر حنيني ولا أصفق يجفوف وجمور يسعر حنيني يلها ضامل هالسا وقتم فوق طوق الهوالي ومنتوال ارسيها الشوق يلها ضامل هالسا وقتم فوق طوق خل بمعيش راحاناني شم بي الأماني شم شوية بي الأماني للزهرة والسلام للزهرة والسلام salaam salaam salaam يا طير اكتم سر قلبي لا تبوح لو سمع مين نور اسعشيك تكثر جروح يا طير اكتم سر قلبي لا تبوح لو سمع مين نور اسعشيك تكثر جروح كافيني هين هذا شافيني هم هذا القلوب ما بينوحي لا تعال تتخيالي من تقول تنذي بي حميت وبعد قلش انوغول لا تعال تتخيالي من تقول تنذي بي حميت وبعد بي أحمل مصايف وانتدر دقلا يا بدايف دقل للزهر وصل سلام للزهر وصل سلام يا طيري اللي تحاجم للزهر وصل سلام خبرها شركوا أيامي لا تنشغل بالحماس الهندسة الصوتية وتوزياء أحسين الطليباوي بصوت الرادود الحسيني سيد محمد الموسى كلمات الشاعر الحسيني عباس الموالي سلام يا, يا طير يا طير يا طير يلي تهاجر